وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس هكرهت جوت البضمن فق بواربك بواري بينا أبو يتشت محمد بهاتي صلى الله عليه وسلم شنا خدي تشوا علمن إيمان بإناك بصرمان قالوا ببين بجباخدا بي أنا أؤمن كما آمن الصوفها الآن تشوا تشاف المروض بعقلك تشوا إيمان إين تشوا مروض صفي إيمان إيناي. بإيمان إناين التنظام يتبع عقل بحث كينا بحثها بولد تغنبري صلى الله عليه وسلم ألا إنهم هم الصفهاء بس أولا يتنظام يتجاهل يتبع شنو لأنه قوية ضرارة أخذك مصرمان توصانين مصرمان يويتك أن يفايدوان الدنيا وآخراته تلك ولكن لا يعلمون بس أفمنوا فكتها بيتشتين الظالم